طال ليل الردى وتماد العدا وغد الظلم في عصرنا سيدا فمتى سنرى الفجر يبدو متى متى متى متى متى متى متى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 فمتى سنرى الفجر يبدو متى؟ فمتى سنرى الفجر يبدو متى؟ قد سيل الدم وستبيح الحما قد سيل الدم وستبيح الحما وتعان الصراخ يشوق السماء وتعان الصراخ يشوق السماء قدوسي لقد دما دما سريح الحمار حمار لقد دما دما وتعال الصراخ يشوق السماء وتعال الصراخ يشوق السماء فمتى يستفيق السكارى فمتى يستفيق السكارى متى قد سين الكلام كلام السلام سلام سين الكلام كلام السلام وامنا نهذلن كذلن نعا وامنا نهذلن كذلن نعا قد سين الكلام كلام السلام سلام سين الكلام كلام السلام وامنا نهذلن كذلن نعا لا حول لنا كد يصدقون الوعود متى فمتى يصدقون الوعود متى شردوا شعبا نذروا ارضنا اضنا شردوا شعبنا أرضنا شعبنا أرضنا حتفها كل نذروا ارضنا لاقيت حدفها كلها آمالنا شردوا شعبنا سالوا أرضنا أرضنا شعبنا سالوا أرضنا لا كل آماننا لا قيت كل آماننا فمتى ستعود الطيور متى فمتى ستعود الطيور متى كم حصان بكت بكل لها واشتكت, واشتكت, واشتكت كم حصان بكت بكل لها واشتكت واستغاثت وناك إنها أوسكتت واستغاثت وناك إنها كم حصان بكت بكل لها واشتكت كم حصان بكت بكل لها واشتكت واستغاثت ولا كنها وسكتت. وستغاثت ولا فمتى تسرجيا خيوله متى؟ فمتى تسرجيا خيوله متى؟ كم صغير قضى, قضى ضحبه في الصيب؟ كم صغير قضى ضحبه في الصيب؟ أي يدم بنجناه ليلقى الجزاء؟ أي يدم بنجناه ليلقى الجزاء؟ صغير قضى, قضى ضحنه في, الصباح في الصباح صغير قضى قضى في الصبار أي ذنب جناه ليلقى الجزاء أي ذنب جناه ليلقى الجزاء فمتى ستداوى الجروح متى فمتى ستداوى الجروح ومتى اين ذاك الجسد جساته جمد جمين ذاك الجسد جساته راه جمد جمستكي كل داء وما من أحد نشتكي كل داء وما من أحد أين ذاك الجسد؟ جسد, جسد. تراه جمد. جميل. أين ذاك الجسد؟ جسد تراه جمد. جمستكى كل داءٍ وما من أحد. نشتكي كل داءٍ وما من أحد. فمتى يتدع الجمادومة؟ فمتى يا تداع الجمادومتى الروح دائرة <سنة> الخطا عاثرة الروح دائرة الخطا عاثرة على كل وجه رؤاح إرث وعلى كل وجه رؤاح إرث الروح دائرة الخطا عاثرة على كل وجه رؤاء حاء وعلى كل وجه رؤاء حاء فمتى يسأم الذل من نامته فمتى يسأم الذل من نامته.